كُمٌّ فِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفْتَكُ عَنْهُ مَنْ أَفَك قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَهُم عَلَى النَّارِ مُفْتَنُونَ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا النَّبِيُّ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُسْتَقِرَّ فِي جَنَّاتٍ وَعُرُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُم رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الاض ضاء ايات للمتقين وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تعدون فرب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم مثل ما انكم تنطق أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام طوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون 117. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم 118. فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم 119. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم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 اخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها ايه للذين يخافون العذاب الالم فِيه مُوسى اذ أرسلناه الى فرعون بسلطان مبين فَتَوَلَّى بِرَكْنِهِ وَفَالَ ساحرٌ أَوْ مَجْنون فَاخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيم وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَدْرِي لَشَيْءٍ أُتِيتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتُهُ كَرَمِيمٍ وَفِي ثَمُودَ إِذْ ظَلَمُوا لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ بَعَثَ عَلَيْهِمْ عَمْرٌو مِنْ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ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 والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم من فَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ أَتَوَاصَوا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومُ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وتلج الجن والانس الا يعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب دين فلا يستعجلون فويل لل